انتم امرضني وعارف المرض بكم وهي والهبوب الباردة منك هفت في حشاي والله الكفدي عليكم عراوي هاضمي والمشار بغيرها رجاتك ما تقطع ضمان والله الكبدي عليكم عراوي هاضمي والمشار بغيرها يرجع تكيماتك طعض ماء كيف تستغرب طا يوم يوم أجي منك أجي من كبدون رايا وروح دون رايا للي يزهر به ولا جنها رشلا شواي مرت النشلا وماطن يعاودني بلا